لله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله, وتشتكي إلى الله يسمع تحاركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون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 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامًا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ يَوْمٍ مِّن كَفْلٍ أَن يَتَمَاسَّ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ الْمِسْكِينَ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَلِلْكَافِرِيْنَ عذاب أمين INNA ALLADHEENA YUHADDOUNA RASULAHU KAMA KUTTIL LADHEENA MIN QABLU WA QAD AN وللكافرين عذاب <تصفيق>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 al mm -hmm. حسبهم جنن يصلونها فبئس المصير يا Allah <Sess> an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 وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعْ لَهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله ومِنكُمْ وَلاَ مِنُّهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ, ويحلفون على الكذب أَرْخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْهِمْ 117. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون لكم the whole of 117. فالشيطان هم فَتَبَ ٱللَّهُ لَا أُغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِى تَتَوَاللُّهُ <تبى> لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ نَعَرُسُنِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ you are allahu <todd>